The In... Hello? Uh -oh. Whoop, Wat ben je ويسقون فيها كأسا كان Yes, yes. Yeah. I'm <laughs> عليهم في يام سندس خطوة السباق إِنَّا نَفْضُلُ نُزُلًا عَلَيْكَ كَانَ الْقُرُوعَ Oh, boys, no. and <laughs> نحن خلقنا هم وشهدنا Thank <laughs> you. Mama, it's a إن الله كان عزيما حكيما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 Waarom ga de de فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا يرقبه نصفت وإذا رسوله قتت Come on! That L'histoire de l'histoire de Yeah,